ثمانية استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه في المطار وصل أحمد إلى المطار وبدأ ينتظر في صالة الانتظار مع أصدقائه كان المسافرون والمسافرات يتنقلون من مكان إلى آخر في هذه الأثناء سمع صوت يقول، السلام عليكم يا أحمد آه، وعليكم السلام، مرحباً، كيف حالك؟ شكراً، بخير، الحمد لله، لماذا أنت هنا؟ هل أنت مسافر؟ نعم، أنا وأصدقائي ذاهبون إلى الأردن إن شاء الله إلى الأردن؟ أنا وصديقاتي ذاهبات إلى الأردن أيضاً ما أجمل ذلك؟ هل زرتنا الأردن من قبل؟ نعم، زرناها مرتين، وأنت، هل زرتها سابقا؟ لا، سأزورها لأول مرة متى موعد الطائرة؟ في الساعة العاشرة والثلث مساء هل أخذت معك آلة التصوير؟ يمكنك التصوير عند الوصول هناك؟ لا، ما أخذت؟ سألتقط صورا بالهاتف الجوال حسنا علي أن أذهب إلى جانب صديقاتي رحلة سعيدة